بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان حديثنا في المكره والذي قلنا أنه غالبا وعادتا يقصد المعنى القصد ما مفقود وإنما المفقود شرط الاختيار يبقى بالأخير الشيء المهم في هذا المبحث هو أنه لو رضي المكره بعد ذلك فهل يصح بيعه؟ هل ينفد بيعه؟ باعتبار أن الشرط المفقود كان عبارة عن شرط الرضا وقد وجد الآن هل ينفذ بيعها أو لا أول ما لعل أول ما يخطر بالبال هو أنه لأن صح بيع الفضولي او قل لئن نفذ بيع الفضولي باجازة المالك فهنا اولى بس بيع الفضولي ينفذ اولى سنبحثه ان شاء الله بعد ايام المعروف انه ينفذ بيع الفضولي بالاجازه المتاخره من قبل المالك ينفذ المعروف هذا وهم سنختار نفس هذا الراي المعروف ان شاء الله فعجبا ان كان بيع الفضول ينفذ باجازه المتاخره بيع المكره بطريق اولى يجب ان ينفذ يعني الاولويه الغرفيه ندعيها يجب ان ينفذ بالرضا لانه هذا المكره هو مالك اصلا وهو طرف العقد كان منذ البدء غايه ما هناك لم يكن رضا وبعد ذلك هذا الشرط تحقق فالمفروض ان يصح هذا اول ما يخطر بالبال وبعد ذلك ثاني ما يخطر بالبال كرد على هذا البيان الابتدائي الذي قلناه هو أنه فرق بين عقد الفضولي وعقد المكره وهو ان عقد الفضولي لم يكن منتسبا الى المالك وبالاجازه ينتسب الى المالك بناء على رأي تعارف ذكره في باب الفضولي وطبعا انا الان ما اضمن صحه هذا الراي هذا محل كلام محل نقاش براه نبحث ان شاء الله في عقل الفضولي هذا رايون اختاره السيد الخوي رحمه الله وأظن اذا انا امام مشتبه ان الس... استاذنا الشيخ الصادر ايضا كان عنده نفس الراي لكن اقول لا بد من بحثه وسنبحثه ان شاء الله هذا الراي هكذا يقول يقول ان المالك بالإجازة يصبح حقيقة طرفا للبيع الذي وقع هذا البيع أمر اعتباري لم أكن أنا المالك طرف فالفضولي سوا بعد ذلك حينما أجزت حقيقة أصبحت طرفا لهذا العقد ومن حين ما أصبحت طرفا لهذا العقد كنت راضيا شر, شر رضا موجود فتم والأدلة اللفظيه إن كانت هناك أدلة لفظيه تدل على صحة على نفوذ عقد الفضولي اصلا كلها تنصرف مثلا تنصرف الى هل النكته العرفيه وهي أنه انا المالك بالاجازه حقيقه اصبحت طرفا للعقد حقيقه اصبحت عن ال انا البائع ذاك البيع الان انتسب الي ومن حين الانتصاب بيع عن رضا وهذا بخلاف المكره في المكره العقد كان منتصرا إلي أنا المالك منذ البدء وإنما خرج عن أوف بالعقود تخصيصا ليس تخصصا في باب الفضولي البيع كان خارجا ان اوفي بالعقود تخصصا الفضولي خل... هو صاحب العقد هو فضولي انا المالك كنت خارجا تخصصا ان اوفي بالعقود اما في باب المكره انا تخصصا ما كنت خارج انا انا العاقد انا صاحب المال انا المالك انا العاقد اوفي بالعقود كان يشمل ف... لكن خرج تخصيصا عقد بلا رضا كان او في العقود مقيد بالرضا رضاك ما كان موجود والشيء الذي والعقد الذي كان فاقدا لشرطه انا بعد ايام رضيت لكن هذا الرضا ما يقلب الشيء ما وقع عليه العقد وقع بلا رضا شرطه مفقود عجب الرضا كشرط متاثر يصحف هذا يريد دليل أن نفترض أن الرضا كشرط متأثر يصحف و بينما في باب الفطول لا الرضا بعنوان شرط مقارن موجود بعنوان شرط مقارن انا في اللحظة التي أصبحت طرفا للبيع حقيقتان في تلك اللحظة كنت راض في باب المكره في ت... في باب المكره في تلك اللحظة ما كنت راضي و. الآن الشيء لا ينقلب عمراً على هذه تجارة بلا رضا وإلى الأبد تبقى تجارة بمرة. بلا رضا، وإن كان بعد أيام سأرضى هذا رضا متأخر جاء، لكن التجارة التي وقعت وقعت بلا رضا، والآية الشريفة قال إلا أن تكون تجارة عن تراضي هذا هو الإشكال الذي يطرح هنا فننتهي إلى نتيجة أن عقد المكره باطل حتى لو راضي وهنا لو آمنا بأصل مبنى الإشكال لا نغفل أن, أن أساس هذا الإشكال مبتني على هذه النقطة أن المالك في باب الفضولي يصبح حقيقة ضرفا للعقل السابق وهذا ما سنبحثه ان شاء الله لنا ان قبلنا هذا المبنى قلنا هذا الفرق ياتي هاي المشكله تاتي والمشكله بحاجه الى حل وهي يعني هو المكره وهو ان أنه في باب المكره من الان كنت انا طرفا انا المالك طرفا للآن والرضا مفقود فصار تجار عن تراض تجار عن تراض بعد الى يوم القيامه عفوا صار تجار عن غير تراض وإلى الابد هذه تجاره عن غير تراض حتى لو رضيته متاخرا فان الشيء لا ينقلب عما وقع عليه فمثلا يستحكم الاشكال وإذا استحكم الإشكال يأتي الجواب المعروف والوارد في كلمات فقهاء ووارد في كلمات السيد الخوي رحمه الله وغيذه أفتر وأفتكر عن هذا جواب يذكر عالية وهو أن مقصودنا بالعقد ليست الألفاظ مجرد الألفاظ مجرد بعتو وقبلتو لو كان مقصودنا بالعقد الذي نريد أن نحكم بنفوذه مجرد كلمة بعتو وقبلتو صح على شكال وهو هو أن بعتو وقبلتو حينما وقع كان بلا رضا والشيء لا ينقلب عما ما وقع عليه، هذا هذا عقد بلا رجعة إلى يوم القيامة، حتى ولو رضيت متأخراً. لكن الذي نريد أن نحكم بنفوذه، مو هذا، مو لفضعته بعترى وقبلته، وإنما ذاك الأمر الاقتباري الذي هو موجود في عالم الاعتبار والذي يبقى موجودا في عالم الاعتبار حتى بعد انتهاء الصيغة حتى بعد انتهاء اللفظ ذاك باغي مستمر وذاك الآن بعد يومين اصبح برضى فيشملوا او في العقود يشمله تجاره عن تراض تشمله لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه كله. كل كل ادله تشمل فمقتطل قاعده الصحه طبعا كل هذا لو امنا باصل المبنى والذي انا عندي نقاش فيه رغم انه مبنى مشهور لو آمن بأصل المبنى أما لو لم نؤمن بأصل المبنى وقلنا أن نفوذ عقد الفضولي بموافق بإجازة المالك شيء تعبدي وثبت بالنصر وقلنا هكذا خب الأمر أسهل يأتي ما قلناه يأتي الكلام الأول وهو أنه العرف يتعدى بلا شك من ذاك المورد إلى مسألة المكره المكره بطريق أولى لنما يرضى وعليه فالظاهر أن الرضا المتأخر على كرة التقديرين يصح العقد وبعد وبعد أن يتثبت صحة العقد صحة عقد المكره أو نفوذ عقد المكره برضاه المتأخر تأتي المسألة المعروفة وهي انه هل هذا بالكشف او بالناقل من حين حصول الرضا يصح او لا يصح من يصح العقد من حينه يصح من حين حصول البيع هذا البحث المعروف الذي بحثوه في باب الفضولي هذا هنا هم يأتي طبعا لا شك ولا ريب ان الاصل العملي يقتضي النقل هذا بلا شك لانه الملكيه هل تحصل الملكيه من حين ما وقع البيع او من, مواقع الرضا؟ من حين ما وقع من حين ما طما كعرض هذا مفيد تحصل الملكيه بلا شك لكن قبل ذلك يعني يكشف هذا عن حقوق الملكيه قبلا مشكوك لا شك ان الاصل عملي يقتضي عدم يعني الاصل عملي يقتضي يحكم بالنقل ونحن لا نقول فانما نقول الاصل الاول يقتضي النقل لا نريد ان نقول ان الكشف مستحيل فاننا نؤمن بامكانيه الكشف الحقيقي فضلا عن الكشف حكمي ذلك لأننا منؤمن بال بالسحالة الشاطئ المتأخر خمنؤمن بي نؤمن بالشاطئ المتأخر وهذا شيء مبحوث أفكر في بعض أبحث عن الأصول مبحوث ولعلنا نبحثه حينما نبحث الفضولي الشرط متأخر للسحالة فيه حتى الكشف الحقيقي ما له السحالة فضلا عن الكشف العقل وإنما نقول أن كل هذا خلاف الأصل لا أكثر من, هذا من ذلك فإن ظاهر دليل شرط ظاهره الأولي هو الشرط المقارن أجزاء موضوع الحكم حينما تجتمع الحكم يأتي يمكن أن يأتي الحكم من قبل والشرط يكون متأخرا لكنه هذا بحاجة إلى دليل. أجزاء الموضوع حينما تأتي أو في العقود يأتي تجاريخا عن تراغا يأتي حل ما لمرئ المسلم بطيب نفسه يأتي كله يأتي يبقى أنه لو قلنا بالكشف بنا في مورد الفضولي والذي سيبحت إن شاء الله سواء قلنا بالكشف الحقيقي أو قلنا بالكشف الحكمي لو قلنا بالكشف هل نتعدى إلى رضا المكره او لا نتعدى لو كان الدليل واردا هناك في الفضولي ما عدنا ما كان واردنا دليل في المكره بالذات دليل خاص ما وارد كما هو اشتر ما وارد ما عدنا دليل خاص في باب المكره غير نفس العمومات والاطلاقات والقواعد الاولية شيء ما عدنا في باب المكره بينما في باب الفضولي ذاكرين أدل لفظية لو ثبت الكاشف الحقيقي أو الحكمي هناك هل ننتقل إلى, إلى فرض الإكرار أو لا الظاهر أنه ننتقل يعني لا شك أن الأولوية العرفية موجودة العرف كعرف ما يحتمل أنه البيع الذي لم يكن منتسبا لي ثم انتسب يكشف هنا لا يكشف التعد العرفي موجود وعندئذ هذا أيضا في هذا التعدي أيضا يأتي تأتي المشكلة التي طرحناها قبل دقائق في أصل نفوذ بلع بالرضا من أنه قد يقال له هكذا أولويا ما موجود لأنه في باب الفضولي منذ أن في بابل الفضولي أنا أصبحت الآن حقيقة طرفا لتلك المعاملة وفي باب المكرهل ما أصبحت بالرضا طرفا لتلك المعاملة إنما كنت طرفا منذ البدء وتلك طرفيها ما كان على قيمة لأنه كان غير رضا فلو قلنا بالكشف هناك لا يثبت الكشف هناك يمكن أن نقول هكذا ولكنه ايضا لا نغفل عن النقطة التي أشارنا من أن هذا الإشكال مبتني على المبنى القائل بأن وأن الطرفية للعقد يتم قهرا واوتوماتيكيا بمجرد اجازه المالك قهرا يكونوا طرفا للعقل الماضي مبتنى على هذا وهذا هو الذي سوف نناقشه من أساسه إن شاء الله وعليه فالظاهر سوى الله يعلم بعدين بعد ذلك شيئا ما أدقق به أكثر أرى أنه هل هل لا تكون هناك أنا غاهل عنه أنتهم ترققوا به أكثر اليوم شنوه اليوم أربعة أمو اليوم أربعة ندخل بي أكثر إلى أن نكمل الحديث يوم يوم السبت إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته